فضيلة الشيخ عطية إذا ولد طفل لونه أسود من أبوين لونهما أبيض فهل يعد ذلك دليلا على خيانة الزوجة؟ لا تدل فخالفة لون الولب للون أبويه على أن هناك خيانة زوجية فالمؤثر على الجنين قد يكون أمرا وراثيا من بعيد وقد يكون عارضا بسبب تركيز الأم على لون أسود بأي سبب من أسباب التركيز فيظهر هذا في الجنين ومما يدل على أن مخالفة اللون لا يجوز أن تتخذ دليلا على الخيانة الزوجية ما رواه مسلم أن رجلا من بني فزارة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امراتي قد ولدت غلاما اسود وفي روايه واني انكرته اي كرهته فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق يعني اسود غير صافي السواد قال ان فيها لوقا قال فأنا اتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يحافظ على العرض مما يشينه من شبهة لا أصل لها فالعرض إذا خدش قل أن ترجع إليه سمعته الطيبة في الأولى إن الزجاجة كسرها لا يشعب ولا يجبر وهناك حوادث كثيرة تدل على أن الوحم العارب للحامل قد يؤثر على الجنين فالصفات المكتسبة إذا أثرت تأثيرا عميقا في الأعصاب والأحاسيس قد تورث في الجنين كما جاء في ذيل تذكر داود الأنطاكي وكما جاء في سفر التكوين وفي مختار تاريخ الجبرتي جزء واحد صفحة مية وسبعة أن امرأة ولدت ولدا يشبه الفيل وكان الفيل قد حضر لأول مرة فالخلاصه أنه لا يجوز اتهام الزوج لزوجته بالخيانة إذا ولدت ولدا لونه غير لونهما والله أعلم